ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أَدْرَاكَ ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسكينا ذا